في سبيله صفا كأنه بنيان مرسوس وإذ قالوا سال قوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لنكن فلما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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ أَنْ نور اللَّهِ بِأَظْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنْتَقِمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ كَافٍ هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ودين الحق يضيره على الدين وَلَوْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ هَلْ عَلَى تجارة وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم تجري من تحتها الأنهار وَمَنَ تَشَاءُ نَظَرْتُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَارِكًا فَوْزَ الْعَظِيمِ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ كما قال عيسى كما قال عيسى مريم من مريم من الحواريين من أنصارين الله قال الحواريون نحن أنصار الله فعلي فأن يدرى الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا